وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أمسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أي الشركاء يقولوا أذنك قالوا أذنك ما منا من شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِنَّهُ الْيَأْسُ قَنُوطٌ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر مسكت ليقونا هذا لي ليقونا هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَى الْإِنسَانِ إِعْرَاضًا وَلَا أَبِي جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها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 ذلك بالله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 من كان يريد حرص الآخرة نزده له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤثه منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟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 ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يمشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى عن الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وينح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفعا كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا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 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 وما كان لبشّى أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورايح جاب أو من ورايح جاب أو يرسل رسولا فيوحيا بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إن جعل له قرآن عربيا لعلكم تعقلون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 بل قالوا إن وجدنا أبنا على أمّة وإنا على آثارهم وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا على آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَنْتَ قَبْلَ مِنْهُمْ فَوَضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين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 هُمْ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بَعْضًا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة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 أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن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 رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلها يعبدون.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 فَلَائكةً في الارض يخلفون وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراطا مستقيما ولا يصد عنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه لابين بعض الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً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 انتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك ونادوا ونادوا يا مانك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرًا فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا بلا ورسولنا لديهم يكتبون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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله لا يقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون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 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّ مَن تَقِيمُونَ ولا قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت برب وربكم أن ترجون وإن لم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون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 يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ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 أبنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسونه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم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 إِمِ الرزق فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فَبِأيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيَلُلُ لِكُلِّ أَفْفَاءِ الْمَثِيمِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْمٍ يَسْمَعُها فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ مَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ الزُّوَانُ الْأُولَأِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من الرجز أليم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 أنو فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها.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 هذا بصائر للناس وهدا ورحمة لقوم يقينون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وماماتهم ساء يحكمون وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى ولتُجْزَى كل نفس بما كسبت وهم لا يُضلّمون أَفَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِمْ بعد الله أفلا تذكرون؟ وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذالك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن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 وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها.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 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا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 Walehul Kibriyyat fi al-Samawati wa al-Ardi wa huwa al-‘Aziz al-Hakim. Bismillahi al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 يتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من من يدعون دون الله ما لا يستجيب له إلا يوم القيامة وَهُمْ عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حَشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِجِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحِقْ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِئْنٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قل إن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تُمْنِنُوا لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُظْنُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا بكم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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا, لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا وَابْظُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهب طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم واستمتعتم بها.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 ألا تَعْبُدُوا إلا الله إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصثوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا أصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب دعيا الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ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 فإذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فإنما من بعد وإنما فدى أن حتى تضع الحرب أوزارها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 افَلَم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دنرا الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله هو مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم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 كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل المصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد كمن هو خالد في النار وسق ما أنحمى وما الحميمين فقد طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 ويقول الذين آمنوا أولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم رضوا ينظر إلىك نظر المغشي عليه من الموت فأولا لهم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 ذلك بأنهم قالوا للذير كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم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 وَيَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْسَبُكُمُ تَبْخَلُونَ وَيُخْرِجُ اللَّهُ عَنْكُمْ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضم الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم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 بل غلتم الذين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذَلِكَ فِي قلوبكم وظنتم ظن السوء وكم قوم برا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتذنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم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 ليس على الأعمال حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنة يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاب أليم.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 فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بِهَا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ الله التي قد دخلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية مع فَمَنْ يَبْلُغَ مِحْلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَيِّشَاءَ لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ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 بكل شيء علماء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام لا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين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 فهو فازره فاستغل فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما